Ağzı Allah'tan Şeytan'ı Rjim. Bismillahi Rabbil 'Alamin, R-Rahman R-Rahim, ve İhden sırra, al müstakim, sırra, al, Lәzin anımta, alıhi, wa'ir al mağzub, Bismillahirrahmanirrahim. l-Rahman l-Rahim. Subhan Allāhī asrāb ʿabdihī leylam min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqṣal, min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 وَكَانَ مَوْعِدُهُمْ مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ فِي الْأَرْضِ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فإذا جاء وعده الأخيرة ليسوجحكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة كَمَا دخلوه أول مرة وليتفبروا ما على تتبيرة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 وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا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 وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابي يلقاه منشورا اقرأ كتابك فَا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَذَرُ الظَّالِمِينَ عِذْرًا أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا وَإِذَا أردنا أن وَنُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَذَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يخلاها مذبوما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً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 وَإِنَّ مَا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ بِإِتْلَاءِ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا محسورا إِنَّ ربك يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خضآ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء السبيل. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق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 ذلك مما أمحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا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 قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَبْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون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 innurana nahnu a'lamu bima yastami'una bihi iz yastami'una ilayka wa iz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 قل كنوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا وللذي فطركم أول مرة فسينغيظون إليك رؤوسهم ويقولون متاهو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بثم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين ربكم أعلم بكم إِنَّ رَبَّكَ يَرْحَمُكُمْ أو إِنْ كُنْتُمْ صَالِحِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قل دعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الظر عنكم ولا تحميلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه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 وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودًا نَاقَةً بُصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا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 قال أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ الطِّينَ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ لَئِنْ أَخَرَتْنِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَ نَذُرِيَتَهُ إلا قَلِيلًا قال اذهب فما تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء أمفورا واستفز من استضعت منهم بصوتك وأرل عليهم بخيلك ورجلك وشاركم في الأموال والأولاد وعدهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَاءَ بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَوْهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا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 عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفّرتم فيغرقكم بما كفّرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعة ولقد كرّبنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم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 وَإِذَا الْتَقَذُوكَ خَلِيلا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدِ اكْتَتَّرَكَ إِلَيْهِمْ شَيْئا قَلِيلا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرا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 إِنَّ الْقُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّد بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَقُرْآنَ رَبِّي أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ الصِّدْقِ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ الصِّدْقِ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا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 وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَيْأُوسُ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ أُنِّي مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَزْهَبَ النَّبِيَ الَّذِي أُوحِيَنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِن رَبِّكَ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 ولقد صرفنا للناس في عذى القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كثورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبعا أو تكون لك جنة من نخيم وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تُشْقِضَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءَ ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَ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 كل ما خبت زدناهم سعيرا، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا، وقالوا أئذكنا عظاما ورفتا، أئن لمن بعوثنا خلقا جديدا. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فيه؟ فأبَالظالمون إِلَّا كثُوراً قُل لَو أنتم تملكون خزائن رحمة رَبِّ إِذَا لَأمسكتم خشية الإنفاق وَكَانَ الإنسان كثُوراً وَلَقَد آتينا موسى سعَ آيات بينات فَسَألَ بني إسرائيل إِذ جاءهم فَقَالَ لهُ فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحوراً قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَهَا إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن جَمِيعًا وَقُلْنَا من بَعْدِهِ لِبَنِي إسرائيل الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ أوعد الآخيرة جنابكم لفيفا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرًا ونذيرًا وقرآنًا فرَبْناه لِتَبْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِيهِ وَنَزَلْنَاهُ تَنزِيلًا.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 ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيماً لينزر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ماكثين فيه أبداً وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ما لهم به علم ولا لأبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواهم إن يقولون إلا كذبا.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 ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصان ما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيات آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربنا على قلوبهم إذقاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندع ومن دونه إلها لن ندع ومن دونه إلها لقد قلنا إذا شططا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 وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْذُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَوْا عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تقرضهم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 مرشدا وتحسبهم أي قاض لهم رقول ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعه بالوصيد لبيطلعت لو عليهم لوليت منهم فرارا ولم منهم رعبا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 وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان بعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقال بن عليهم بنيانا رد بهم اعلوا بهم قال الذين غلبوا على امرهم عليهم مسجدا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 وَمَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ وَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ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 ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إلَيْك مِن كِتَابِ رَبِّك لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَا تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاسْمِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم مِّنَ الْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ تريد تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُضِعْ مَن أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هواه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 تحتيم الأنهار يحلون فيها، يحلون فيها من أسامر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من شدوس وإستبرق, وإستبرق متكئين فيها على الأراك. نعمة ثواب وحسنات مرتفعة وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهم ما جنتين من أعنب وحاففناهما بنخل وحاففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع. فلت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحابره أنا أكثر منك ماله وأعز نفرا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 قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نضفة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 عليها عُصْبَانًا من السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَأُحِيضَ بِثَمَنِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّهِ أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَ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 فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا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 كان من الجن ففسق عن أمذ ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو مئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المظلين عبدا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 إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحظوا به الحق واتقذوا آياتي وما أنذروا هزوا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 وَرَبُكَ الَّذِي رَزَّ الْرَّحْمَةَ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَدْلٌ لَهُمُ الْعَذَابُ بَل لَهُم مَوْعِدٌ الَّيْ يَجِدُ مِنْ دُونِهِ مَا إلَى وَتَلْكَ الْقُرآنُ لَكَنَّهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا جَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ موعدا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 فَلَمَّا جَاوزَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخَرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُجْ وَمَا أَسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَن أَذْكُرَ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا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 قال له موسى هل أتمعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحض به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء أحدث عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، فطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال خرقتها لتورق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقول إنك لا تستطيع معي الصبر؟ قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمجع شرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتل له قال أقتلت قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرى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 وا الدين صدق الله العظيم سبحانه ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Lillahi ta'ala Al-Fatiha